على السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أمو محمد يا شيخ أنا داخلي على الله وعليك إنك تساعدني. نعم. يا شيخ ممكن رقمك الخاص عندي مشكلة خاصة خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله بارك الله فيكم طبعا الأصلين يقول الإنسان أنا داخل على الله ثم عليك ومستجير بالله ثم بك خالد تفضل خالد السلام عليكم مرحبا وصول. يا خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف في حالك يا كله شوء؟ صوته يقطع يا شباب خالد ترى ما اسمعك زين أبت دكتور دكتور أنا رأي برقمك لأنه عندي شيء ضروري أبشر من عيوني يا خالد يعطونك يا الأخوان لكن ترى صوتك يروح ويجي والأمر الأمر الذي الأفو... اللي... راجل منه حتى لاب وياك في...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 قال لأصحابه للعامل منهم أجر خمسين منكم وفي بعض الآثار قال أنه أنه في بعض الروايات أنه سئل عليه صل والسلام فقال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا فدل هذا على أن الإنسان كلما كثرت الفتن عنها يكون له الأجر ولعل إن شاء الله تعالى تكلم عن هذا أبو خميس أبو خميس, خميس مرحبتين يا مرحبا يا أبو خميس, أبو خميس الله كيف الحال الله يحييك الله يسلمك. لازم سمحت غير ثقمن كي في الشيء. خلاص أبشر يا خميس خمسة الأخوان يعطون كيام من انا طيب أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا أولاً عندي أسئلة وبعدين أبغى رقمك من الأخوان. أبشر أبشر باللي يسرك. عطنا أسئلتك يعني. أ أعطيك الأسئلة ووو وأرجو أن يعني تجيب لي ما تأخر علي لأن الكهرباء عندنا موزيةنا بالعراق. أبشر أبشر, أبشر أبشر أبشر. يا شيخ ما هو الحكم على لقب الشعر للنساء للوجه يعني إذا كان غير الحاجبين جائز أما الحاجبان فلا يجوز إذا كانت يعني الوجه لا يجوز في الوجه يجوز كل الوجه للمرأة والرجل إلا طبعا الرجل يجب عليه علينا يعفي لحيتها لكن المرأة يجوز كل الوجه إلا الحواجب ما يتجوز نعم يا شيخ في رمضان السحور وأذان الفجر أي. أنا أعرف في صورة البقرة يقول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 فالإنسان أكمل كأساً في يده يشربها ونحو ذلك لا بأس لكن المفروض أنه أول ما يؤذن توقف عن الأكل والشرب نعم. شكراً سؤال آخر عطر عطور اللي فيها الكحول. إيه. جائزة. يجوز يعني ووضحها يعني واحد صايم. نعم جائزة لا لا بأس باستعمالها جائزة نعم استعمالها في التعطر يا شيخ ممكن أطلت عليك.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 نعم يصطادونها بالبوصلة الكهرباء يعني تصرح الكهرباء وشيلوها من المي وهذا يعني الكهرباء تقتل صغار كبار يعني عندنا بالعراق ناس يعني أكثرها ما أجا هذا الشيء وناس م. يعني معها تشتغل ما حد مبطل فأنا أسألك حوله والله يبغالي أتأمل ال أتأمل الفتوى قليلا ما الآن ما النبي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 كتابة الأسماء فلا يجوز فتح الباب للكتابة يجعل بعض الناس يكتب ربما أشياء فيها غلو أو أدعية يعني محرمة أو نحو ذلك بارك الله فيك طبعا بالنسبة لطي لل... بعطنا معبد الله بعدين بتكلم عن صيد السمك بالكهرباء ومع ومعبد الله السلام عليكم مرحبا معبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا عندي مشكلة مع زوجي أنا مش, مش مش مشكلة فقط بل أنا بعد عندي معه أربع سنوات من الزواج تعرضت لأهانة والشتم وسب وكثير مهم تعذبني بعد بعد التعب وأنا مريدة طلبت الطلاق ولما طلبت الطلاق يا شيخ هو قال لي بأن شاء الله يكون كل شيء على خير ولكن شيخ هو أريد أن أرجع إليه يا شيخ ولكن أنا أريد أن أعرف ما هو شروط آآ شروط آآ الرجوع وإحنا وإحنا أنا آآ آآ آآ آآ أنا هو أعيش لوحدي هو كذالك من ذولك أنا لا أعرف يا شيخ أنا أن ومع عبدالله هو متى هل ترفض عليك بالطلاق؟ قلتي. لا لا انا طلبت الطلاق انا طلبت. دفعت الطلاق المحكمة ايوا هو ما قال لي أن لاني انا تعرضت العذاب وقلت وتعيد المحكمة معه طيب المحكمة ام عبدالله تقصدين بالمحكمة التي في هولندا نعم والان احنا الطلاق خرج خلصنا واعطونا ثلاثة اشهر يعني بالتفكير أنا إحنا ما وقعنا على على على الطلاق بقي الاعتراف ثلاثة أشهر مدة ثلاثة أشهر ن نوافق على الطلاق هو ما وقع ولا أنا أنا عندي معه ولدي شيخ أريد أنا لا أريد الطلاق الأول عند والآن ولدي والأنت لكن شيخ وما هو, هو عبدالله الآن انتهت, الثل... انتهت الثلاثة أشهر ولم تذهبوا لا لا للتوقيع لا. لا يا شيخ ليس بعد ليس بعد مر بشهر شهر مرة على ثلاث أشهر بقي بقي لنا شهرين مدة شهرين آه. يعني أنتم جئتم إليهم وقالوا لكم اذهبوا وفكروا ثلاثة أشهر ثم ارجعوا لتوقعوا أنكم تطلقتم نعم نعم يا شيخ إذا وقعنا رحنا عمل عقد من جديد لكن شيخ آه آه أنا أريد وأن أعرف هل أنا محرم متلها عن زوجي هل, هل من شروط للرجوع رغم أن زوجي هو أول عندي سؤال ثاني هو يرغمني أن مثلاً أن أصفي حادثاً رغم عني ويدربني ويشتمني لكن أريد أن أعطي فرصة أخرى لأجل ولدي راح أجرب معه. م عبد الله والله لا أدري ماذا. عبد الله أنتي في هولندا وين في أندهاوفن ولا في غيرها؟ في أيدي. أيدي هل هي بعيدة عن أندهاوفن؟ أندهاوفن. لا مش بعيدة كثير ولكن لا عرف أسمعها على لأنني أنا لا أخرج كثيرا يا شيخ لكن أسمع على جميل قريبة جميل لأن في أندهوفن في مركز إسلامي كبير وفيه طلبة عن كنت سأدلك عليهم لكن إذا كان زوجك لم يتلفظ عليك بالطلاق ولم يكتب في ورقة أنه طلقك ولم يوقع على طلاق فإن الطلاق لم, لم يقع خلاص الطلاق لم يقع ولا يزال هو زوجك الآن اتصلي به و يعني تلطفي في معه وإذن الله تعالى تكوني معه يعني في في بيت واحد من من هذه الساعة إن شاء الله. يعني لا دعي لأن أنت واحد, واحد التقي هنا عندنا هنا في هولندا قال لي لازم شهود لازم. لا لكن. يعني هو هو لم يطلقك لم يتلفظ لم يقول لك أنت طالق ولم يوقع ورقة أنك طالق صحيح. لا لم يفعل. لم يفعل يا شيخ ولكن لما سألت ماذا سنتعى زوجي هل مطلق أمنعه قال لي ولكن بيانته قال لي احنا, مطلق احنا مطلقين طلق هولندي هذا ما قال احنا مطلق مطلقين خلاص طيب أنا أقترح أم عبد الله لكن بيانته أي هو أنه أم عبد الله مدى من مسألة فيها كذا نحن مطلقين وكذا ربما يكون في شيء من اللبس فأنا أقترح عليك إذا كان هناك قريب منكم مركز إسلامي في أحد الأئمة الذين هو طالب علم فأكثر عليك أن تمروا عليه أنت وزوجك وتشرحوا له الأمر تماما وبإذن الله تعالى أن تخرجي بشيء بإذن الله أسر الله أن يدلنا ويدلك على الخير أم فارس علو تفضلي أم فارس السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحباك تفتيلي في واحدة مشكلة وقع هنا بيس فضل. أنا عندي بنت تخطبت منذ ست سنين نعم وتخطبت في العائلة أبك ومن بعدها بعد ست سنوات كانت هذه السيدة اللي خطبتها هي عمة زوجي نعم رضعت زوجتي وأرضعت الابن هذا بن بنها الحفيزتها أعيدي, أعيدي سؤالهم فارس هذه قلت لك عندي بنت مخطبة منذ, منذ ست سنوات أيوة وبعد ست سنوات ظهرت لشيء بنتها رضاعة أيوة ما هي الرضاعة؟ يا شيخ كان زوجي أنا أي رضا عمته رضاعة من عمته من عمته أيوة والابن هذا ابن بنها الحافية تاعها بن بنها بن عمت هذا زوجي فهمت إيه يعني هي تكون جدته جدته أيوة. رضعت سي... الابن هذا والآن أنا في مشكل في العائلة والذي الذي الَّذي, فيخ... الذي ستتزوجه <تصفيق> ابنتك من هو نعم. ز... نعم اب... ابن العمه أم هي ح... أم حفيدها حفيدها حفيدها هو الذي خطب ابنتك نعم إيه إيه والآن يا شيخ أنا في مشكل والله ما أعرفنا حتى حل أرجوك يعني العمة أم أم عب أم فارس عمة زوجتك أرضعته وعمته زوجتك نعم أرضعته هي الآن هو الآن ابنها من الرضاعة نعم نعم ثم وهي عندها ثم بنات نعم بنتها عندها ولد ابنها ابنها مش ابنها عنده عنده ولد نعم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 نعم فإذا واحد من أبناء الأبناء من ابناء أخي أراد أن يتزوج بنت زوجك فهو جائز لأنه لكن, يعطل... يا شيخ، لكن يا شيخ هذا الابن اللي حاول يتزوج بنتي أرضاعة جده أرضعته الجدة نعم يعني الجدة أرضعت الحفيد أيضا نعم لا إذا كان رضاعة تاما ما يجوز لأنه يكون هو زوجك إخوان من الرضاعة فهو يكون عما لابنتك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 يعني أن تكون صادقة و قصدها ليس التفريق وليس ليس إفساد الزواج بل قصدها صحيح فإذا أقسمت بالله على ذلك و قصدها صحيح و بيّنت عذرها في أنها تأخرت في الإخبار فيقبل قولها في ذلك أما إذا كانت فقط تدعي مثل هذا لأجل إفساد مثل هذا الزواج فهذا لا يرتفت إليها هذا فاصل قصير و أعود إليكم بإذن الله فأنا, ملا. فأنا, ملا. فأنا ملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من معناه يا شباب رهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ بارك يا شيخ مرحبا بكم الله يحييكم يحطيك العافية الله يجزيكم خير لو سنبغي ترك مثل خاص خلاص بشريك يخذي من الإخوان شاء الله يعطونكم إياه بارك الله فيكم أنا أرجو من الإخوة والأخوات إذا كان عنده سؤال فيعطيني إياه مباشرة إذا تيسر لأن أحيانًا يصير الإنسان يعني لا يستطيع أن يعني أن لا يستطيع أن أجيب جميع الاتصالات يعني عدد من الأخوة في في أكثر من حلقة يطلبون الرقم يطلبون الرقم وأنا لا أستطيع أن أجيب عليهم إذا اتصلوا فيقولون طيب عطيتنا رقمك ولا اتصلت اللي عنده شيء مهم جدا ويستطيع أن يذكره في الحلقة فهو أحب إلي وأيسر إذا كان شيء خاص لا بأس أن يأخذ الرقم نعم أخي ثائر السلام عليكم بركة السلام رحمة الله وبركات مرحبا بك يا ابني الله يحييك. دكتور والدي خلفه منذ خمس أيام. إيه. ووالدتي متى تدخل بالعدة يعني كم يوم وهي وهي عمرها بالأرضين؟ نعم أربعة أشهر وعشرة أيام أربعة أشهر دكتور. هجرية وعشرة أيام. أي. ودكتور بس هي عنده أطفال عجزة ثلاث أطفال. وفعلا الطفل مريض يحتاج يعني متزامات وكذا يعني لا يوجد من يعني لا يوجد أحد يعينها أنا أسافر دكتور يعني, يعني إذا تطلع لإقذاء جرح كبرس خمار إذا كانت تخرج يجوز هذا نعم إذا ك إذا خرجت للحاجة نهارا فلا بأس عليها في ذلك خرجت إذا كان ما هناك من يخدمها أو يساعدها في في شأنها فخرجت في النهار دف... للحاجة لا بأس عليها دكتور وفي حال يعني حد رآها يعني ما في ما في بأس لأنه عندنا منزل كشف دكتور امام ما ما في بأس ثائر لأنها إذا خرجت لا تستطيع أنها تمتنع عن رؤية الناس لها لكن إذا كانت بحجابها التام لا بأس عليها في هذا تخرج بقدر الحاجة تنهي حاجاتها وتعود ويكون نهارا و الله تعالى أن يغفر لي أبيك و بلا شك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 بلز رزق الشيخ عندي سؤال على مودي زوجي يعني تفضلي يا حيدر انا زوجي طارق السلامه يصلي اي و فاني يعني دائما انصحها وما ياخذ بالنصيحه فإحنا صارنا تقريبا 12 سنه من الزوجين فهو لحد سمين ما يعني حتى بنظن ما يصوم أي. يعني داير يد يصوم يوم, يوم يومين والباقي ما يصومي على إنه هاني ما أقدر هيك. إيه يصلي يصلي يعني... أخ خفضي الصوت يا أم حيدر أنا طيب يبدو أنها ذهبت حامد تفضل حامد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا حامد كيفك يا دكتور؟ تمام الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. بالله دكتور بدي أسألك إحنا عند انتخابات الوقت الحالي. ومش عارفين نقولوا فيه اللي يقول حرام وفي اللي يقول حلال ما نعرف ما عليك بأس إذا كنت ستنتخب من ترى أنه سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويعدل في الناس ويقود <تصفيق> البلد إلى الخير والنهضة فلا بأس عليك <تصفيق> في ذلك أن تقول أن أختار فلانا. عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي.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 ايوه السلام عليكم مرحبا ياسمين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سمحتي شيخه ابغى اسال كان الوالده ممكن تفضلي يا ياسمين امي قبل قبل تبلغ اي كان ما يعلمها يعني الصام كذا اي ف لما بلغت كان عمرها 15 سنه اي وما ما تعرف الصوم ما حد يعلم هالصوم. عطيني أكلمهم كمك جنبك. إيوة. أمك عطيني أسمع منها مباشرة. عشان بس يعني ممكن تكوني أوضح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله مرحبا يا أختي. نسمحت يا شيخ. إيه. أنا بردت عمري 15 عشر. إيه. وكان وجهه الأول بدوي بدو كذا. إيه. وخذت أربع سنين وهو يسرحني عليه وأنا مصون. تسرحين بالغنم. أيوة ولا تصومين ولا صمت زين لين وصل عمرك تسعتاعش لين عمري جاي تسعة طع... لا عشر الله لين ثمانتعش أربعة أربع رمضانات مرت عليك أيوة, أيوة. أربعة رمضانات إيه ولحينا أبغى تس تفسر وكنت و... ذيك الأيام صلاة نتام لا لا والله والله نصل لأي ح أصل لي شوي أحيانا طيب ما تشوف ما, ما تشوف وتسألين أهلي هم أهلي صومون بس أهلي شرحوني ولا يقولوا لي صلي ولا يقولوا لي أقعد صومي رجولي يقول شيء هاي الحين أنت تقدرين تقضين لو بتقضين ايه والحمد لله شديد أقدر أجوبك طيب هل تستطيعين تقضينها تراها واجد فوق المئة يوم أجب الحمد لله إن شاء الله خلاص إذا أنت تستطيعين أنك تقضين فقضيها أيوة. حتى لو تسجلين عندك فرقة في, في ورقة تكتبين تصومين مثلا اثنين خميس اثنين خميس مدى من جسمك يتحمل إلا أن يسر لك الله تعالى يعني وبس وصومة وزكة وتطعمين عن كل يوم مسكين إذا انتهيت من صيامها إن شاء الله تطلعين عن كل يوم نصف كيلو هل تستطيعين ولا ما تستطيعين كيلو إيش كيلو رز نصف كيلو رز يعني عن عن 120 يوم تطلعين 60 كيلو رز يعني مثلا كيسين أبو 30 كيلو هل عندك استطاعة إذا ما عندك استطاعة يسقط عنك الإطعام لا إن شاء الله إذا شاء الله عندك بسوكي. الصطاعة وإذا ما عندك الصطاعة يا يا ياسمين إذا ما عندك الصطاعة إنك تصومين ولا مثلا عندك مشاكل سكر ولا ضغط ولا لا لا لا الحمد لله سليمة إذا كان كنت سليمة اتوكل على الله وصوميها وبيعينك الله إن شاء الله ولا تشدين على نفسك لو تصومينها لمدة سنتين ثلاث تقسمينها ما عليك بس الله يقبل منا ومنك يوم محمد ألو السلام عليكم السلام رحمت الله مرحبا مرحباً محمد كيف حالك يا شير الله يحييك عندي سؤال لو سمحت اتفضلي أنا عندي وربت أختي وجبت بنت إنزين وأنا قبل مربيار سنة ومسوية ولد هي مربت مربت يعني عنها أي عمرها يعني البنية كل عمرها يومين ثلاثة أيام مكتئف أي. فأنا صرت وخضيت ورضعتها فكانت صيحي وعام يعني رضعتها رجدت رجدت على جدي بس ما رجدت يعني وايد فترة طويلة يمكن تجايش بس بنتة ثانية تصيح وقمت بعدها رضعتها مرة ثانية. عفيت ورحت انا عندي ولد أكبر البنت بع سنين الحين بغيت اسال هل يجوز اخطبها لأن الولد الكبير اللي سبقنا باربع سنين ولا لا اي هي ام احمد التقم التقمت الثدي هي نعم هو رضعت رضعت, رضعت لأن نامت اي رضعت ما رضعت وايد لانها كانت من نعم ويعانى على طول من حطيتها على الثدي نامت نعم رضعت شوي ورقدت خلاص وبعدين بكت بكت مرة ثانية ورقمتها الثدي مرة ثانية اه ورضعت اه شوي ونامت أو لا ما نامت رضعت وعقلت وما وعنت طلعت المهم هي رضعتين بس رضعتين نعم خلاص هذه الرضعتين لا تحرم ويجوز وجوز لبنكية يتزوجها الولد العود اللي سابقنا بنا بأربع سنين يجوز يتزوجها ما عليه بأس يعني عادي ما في. ياخده ولا شيء ما لا لا ما عليه بس. ما دام أنها فقط رضعتان المحرم خمس رضعات رضعتين ما, ما تأثروا عسى الله يوفقهم أما شكور يا شيخ بارك سكول. الله فيكم محمد سناء تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ عندي سؤال أنا عندي ثلاث أطفال أي. ابنتي الكبرى تبلغوا من العمر الآن ثمان سنوات نعم. المشكل هو أن تعليم اللغة العربية أنا ووالدها نعلمها في وقت فراغنا نعلمها القليل من اللغة العربية والقليل من من القرآن نعم. المشكل هو أن ليس لدينا وقت لكي تذهب إلى مدرسة لت... لتعلم اللغة العربية في الويكند و... وهذا أجده غير كاف بالنسبة لها ولن نعلم هل... هل... هل سنحاسب على تقصيرنا أو... ولا أدري م... يعني سنة... ماذا أفعل لماذا... لماذا لا تذهب إلى المدرسة في السبت والأحد المدرسة التي تعلمهم بالنسبة ليوم ليومي السبت عندها درسوا موسيقى تذهبوا لدرس الموسيقى و و ويوم الأحد درس درس درس الموسيقى لماذا تذهب إليها هل هو واجب من المدرسة لازم لا ليس واجب إذا لا يجوز هي هي هي, هي كانت رغبتها لا لا سناء سنا لا آه. يجوز أن تتعلم هي الموسيقى أصلاً حتى لو ما ذهبت لتحفيظ القرآن لا يجوز أن تتعلم الموسيقى قل لها يا ابنتي هذا لا يجوز وإن شاء الله أنت إذا حفظتي القرآن كلما حفظتي مثلا سورة نعطيك مكافأة وشجعيها على مثل ذلك ما دام منها ثمان سنوات معنا يمكنكم بإذن الله تعالى أن يعني أن تتحكموا في رأيها لا تجعل لا لا تذهب الموسيقى إذا المد... تعلم اللغة العربية في المدرسة هذا أمر هذا إن... أمر واجب لأنها نعم تذهب وتتعلم العربية وتتعلم الصلاة مع البنات التي يدرسنا في أيام نهاية الأسبوع.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 يعني الدراسة نحن في الجزائر مثلاً من ابنتي تحتاج إلى اللغة الفرنسية مثلاً نعم ولكي أساعدها في المنزل ولكي أساعدها على الدراسة نعم نعم لكي تتواثق لدك وأنا لغتي الفرنسية سيفر كل حال يعني أسف على هذا التعبير وطلبت منه أن أدرس يعني في المدارس خاصة توجد أنا في الجزائر مدارس خاصة نعم نعم لمدة ثلاث ساعات في أسبور نعم ونتعلم اللغة الفرنسية. وهو يقول لي قري في بيتك قري في بيتك رغم أنه ليس ملتزم مئة بالمئة وأنا ألتزم بالحجاب الحمد لله على كل حال. ويقول لي الإختلاط من الاختلاط وهذا الواضح الجزائر يعني على كل حال. قسم من تجد فهم مثلاً مختلط وممكن تكون توجد مدرسة على كل حال. فلا أعرف ما هو أختي أم أسماء إذا إذا كان زوجك يمنعك من ذلك.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 أسأل الله أن يقر عينك به وعينه بك وهذا فاصل قصيري ولا فاضل وعود إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد تفضل مساء وخير يا دكتور يا مرحبا يا أبو محمد الله يحييك أريد أسألك الله طبعا عمرك عن موضوع يخص الوالد وطبعا من توفى من سنتين تقريبا الله يغفر لها نعم والقصة حقت يعني اللي أجرت لها ما أعرف عنها بعد ما توفت هي قلت كنت مسافر أنا وعلموني إخواني خواتي أنا أيه. هي كانت حامل تقريبا قبل عشر سنوات من وفاتها تقريبا و... وعندها مرض الربو وإذا جت لها أزمة ما تستخدم عبر كرتيزون تخفف عليها التوسع الشعب الهوائية و... فهي كانت حامل تقريبا واضطرتها ظروفها وجت خم أزمة فاستخدمت الأوبر طبعا طبيا ما نستخدم المريض بل أي, أي أي مضادات أو أي مضاد نأثر على فجاء الطفل كانت صحته مش كويسة هي لأنه من أثر الأوبر هذه وتوقف تقريبا بعد شهر من ولادته هل عليها شيء؟ لا ما, يعني ما, يعني ما عليها ما عليها شيء اولا أنتم لا تجزمون مئة في المئة أنه بسبب هالأبر ربما سبب آخر وأيضاً هو لم يتوفى في يعني ببفعلها هي المتعمد فما عليها بس إن شاء الله والله يغفر لها ويجعل هذا الطفل شافع لها. جزاك الله. الله يحفظك بارك الله فيك محمد. ألو. أم حيدر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام مرحبا أم حيدر أنتي انقطع الاتصال قبل شوي. أي نعم. ااا شيء شيخ على مود زوجي يعني أنصح على مو بس هو ما يصلي. أي. إذا أشترطحني يعني أني سنتقطعك فهذا حالاً أنا حرام. أم حيدر هل أنت إذا إذا قطعته يصلح حاله ويتحسن؟ يعني أنا شوفه يقوم يصلي بس من درجع علاقة زينة وهذا هني يرجع يقطع الصلاة عموماً ويصوم يعني رمضان له يعني يصوم يومين ثلاثة ويرجع بس هو يعني أخلاقه كله زينة ويانا أم حيدر أنتي اعملي لا. معه بالأساليب اللي تصلح معه إذا كان الأسلوب أنك تزعلين عليه ولا تكلمينه لحد ما يصلي أن هذا يصلحه فاستعملي هالأسلوب وإذا كان الأسلوب الرفق واللين وتكفى وأرجوك والله يخليك وقمصل والتحايل هذا عليه هو اللي ينفع فسلكي شوفي الأسلوب اللي يتناسب معه اعمليه وادعي الله تعالى له دائما دائما نقولي يا رب انك تهديه يا رب انك تصلحه اجعلي أولادك أحياناً ينصحونه وإن شاء الله أنه يستجيب بإذن الله إن شاء الله بس شيخ أنا دائما يعني تقريبا صار اثناء السنة عن النبت الشيء يعني شلون يعني ثلاثة أيام يقوم يصلي أو أسبوع يريد يقطعها أموما تحمله ما دام الرجل يصلي ويترك معناه إنه قريب من الخير تحمله وأكثر من الدعاء له وأسر الله تعالى أن يقر عينك بصلاحه يا رب العالمين بارك الله فيكم ما جدت فضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته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 النفس نفس شرعي بس بيز ااا نزجرش ما ما عليكم بأس إن شاء الله بارك الله فيكم أم أحمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سك العافية إن شاء الله الله يعافيكم شيخنا أنا الزوجة من, من سبع سنين عارقة هي الزوجة مواطن أي. المواطن صار سبع سنين ما عاد ما يصرف عليها وهذا تعنيه هذا كل ما يذكر يطلق كل ما يذكر يطلق, يطلق. صار ثلاث مرات طلق صرت على مفتى افتى دبي افتى أبوظبي قال حرم عليك روحي ثبتت الطلاق يوم صرت على المحكمة رحت على التوجيه الأسري اجهو وقال لي يعني قال لي ليش ما تصرف عليها قال هي تشتغل قال ما يخصك هي مليونيرة أنت المفروض صف قال أنا مطلقها قال لي أمتى كان من ست شهور قال له كم مرة قال لي مرتين مرة محكمة وهذه مرة ثانية زينو كان في واحد جالس ما تذكر اسمه ربيع المهم قدمت بالمحكمة سنة من كل شهر اروح و يأجل ويأجل ويقول للقاضي القاضي انا باه انا باه زين اخر شيء حلف يمين انه هنطلق وردونني بدمكه ردوني بدمكه لكن هو الشيخ العرافي واحد اتصل عليه وقال لي أنا بالتلفون مطلق قال لي اتجيب شو حرمتك من بانقلاديش قبل شهر تقريبا ممم وقال لي تجين على بنته والحين أنا باقي لا رد على بنته ولا ميحزنون الآن هو معك في البيت؟ لا, لا لا لا لا أي لا من سنة من عشرين عشرة 2010 طلق ثالث مره هو من ينكر من 2010 هي من 2010 عشرين عشرة عالفين و يعني تقريبا سنتين تقريبا أو حي تقريبا حي سنة و وثمانية أو ثمانية شهور أو كم ثمانية شهور بالضبط مم. مم. والمحكمة ردتني علينا إن حبث يمين قال عني منطلق وجابوا التوجيه الأسري قالوا له لا قال يعني قد أم يطلق بس ولكن المحكمة ردتني عليه قلت لي المحرم أنا... عليك يعني أي... باني مسجد حرمه أتق الله, الله. يقول شو أنت يومين تسيرين عن مسجد الترهابية شو كل ما أجيبين محمد أم محمد أم محمد أنا لا. أشوف مثل هذا لابد أن يسمع منك ويسمع معه منه ويتأكد مسألة الطلاق وهل عقله معه ولا حتى علة تركه علة ما يبونه مم. أنا سرت على علة أبوه أهله وناس معروفة جدا قالوا إحنا ما نبا روح شو سوين شو سوي أنا أشوف أم محمد إن لابد إن إن إذا كان الأمر كذلك أن ترجعي للقضاء وتطالبي وتطالبين يفسخ النكاح عنه إذا كان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 يعني ليست القضية مجرد فتوى هي خلاف بين شخصين ولكل واحد لابد أن يستمع منه رغد فضلي السلام عليكم سيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا كنت متزوجة وجاني طفل ايجاني طفل على ولاد يومات ويعني وطلقت عانيت من زوجي طريقة من زوجي و عمره أربع ساعات توفي وما ذبحت له يعني شيء ولا سويت له عاققة شو يعني أني اللي أقدر أسويه أني الولد توفي خرج من بطنك متوفي ولا توفي بعد الولادة لا بعد يعني إجا عاش أربع ساعات آه يعني الولادة وتوتة طيب هل تستطيعين أن تذبحه أن يذ أبوه ممكن يذبح له عاققة لا أبواني ما عرف يعني بي ولا بحل عقيقة ولا بحل بس يعني أنا يعني سميته ويعني خلاص بس ما عنده يعني خلاص يا رغد عموما العقيقة واجبة على الأب وليست على الأم وبعضها العلم يجعلها سنة أيضا لا يجعلها واجبة فأنت ليس عليك في ذلك بأس المسؤول عن ذلك هو الأب بعضها العلم يقول إنها واجبة إذا كان قادرا وبعضهم يقول إنها سنة مطلقا أما أنت ما عليك في ذلك شيء وإن شاء الله تعالى يكون شافعاً لك عند الله أختي صفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا يا مرحبا صفاء لو سمحت عندي سؤال تفضلي أنا متزودة وزوجي عنده زوجي ثاني وما بعد بيناتنا يعني أنت أنت يعني هو بيجي عندي يوم ساحتين في اليوم وأولاً ما تزوجني ما كان اتفاقه معي كذا يعني كان مفروض أنا يومه وعيو يعني زي ما ربنا بقول، نعم. فهو أكسي ما بيعمل يعني يعني ما يعني ما كلام ربنا ده حتي بعيدم وأنا كلام ده يعني ما يعني أنا ما قلت طيب إذا نصحتيه هل يقبل منك؟ قال لا. نعم. ما بيقدر. طيب أنت مبسوطة معه والرجل تعامله جيد وأخلاقه حسنة. يعني كيف؟ خلاص الحمد آه. لله كم كم صار لك متزوجة من سنتين؟ سنة. سنة لم لم تح... لم ترزق بأولاد؟ قال ما عايز أولاد مني هو عنده أولاد أنا كنت متزوجة وعندي أولاد. خلاص قال لي انت عندك أولاد وعن عند أنا خلاص ما عندك أولاد. أنا يعني. أنا أكتر حالك يا صفاء ما دام إن الرجل أنت معجب به وأنت أصلاً عندك أولاد من قبل وتعامله معك حسن وكريم فابقي معه وأسأل الله تعالى. أن يوفقك يعني إلى الخير يا رب ما أرى حقيقة أنك يعني تطلب انطلاق أو نحوها أخي علي علي السلام عليكم. مرحبا علي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أريد أن أسألك السؤال نعم هناك في الجزائر عندنا يعني أن الدولة تساعدنا على البناء نعم يسمى ما يسمى بالسكن الريفي نعم يعني أن الدولة تعطيك قرعة من الأرض نعم وإعانة بسبعمائة ألف دينار جزائري نعم وأنا يعني في حالة مادية مريحة ما أريده هو إني أبشر عملية البناء وتكل إعانة أعتمير بها أنا والعائلة. طيب هم يعطونك المساعدة بقرض ربحوي ولا بدون؟ لا لا لا, لا, مساعدة, لا. عادية. مساعدة عادية. عادية. أي مالك بس ما دا منها تصرف لكل الناس ولا يسألون هل أنت محتاج أم غير محتاج تعتبر هبة من الدولة. <تصفيق> مفس... أبد ما عليك بس يجوز إما أن تبني بها أو أنك تعتمر بها أو أو نحو ذلك لا بأس عليك في ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى نرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وأهجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا غفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا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 ونلجأ إليك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرأة مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم صلِّ وسلِّم وسَدِّ وبارَك على عبدك ورسولك محمد مُحَمَّدُ وعَلَيْهِ وصَحْبِيَ اجْمَعِينَ ألقاكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة أنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال قلبي للأحب الذي مشفقان، ويسرني أن ينفع. أن, إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك ما زال ما زال قلبي للأحب الذي مشفقان.